112. بسم الله الرحمن الرحيم 113. تبت يداء بي لهب وتب 114. ما أغنى عنه ماله وما كسب 115. سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد